الله رب العالمين وصلى واصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النباد أيها الأخوة الكرام فهذه هي الحلقة في السادسة والارضعين من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قول الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكفل الحق وأنتم تعلمون فالخطاب هنا لبني إسرائيل بأن السياق واحد وما نقوله تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس والحق في اللعنة الشر الحق أي الذي لا تبعد والباطل عكسه الشيء الذاهب صدق الذي لا يثفت ولا يبقى والمراجبه هنا الحق ما جاء فيه الرسل من وحي الله عز وجل كما قال تعالى وَثِمَّتْ كَرِمَةْ ربك صدقا وَعَزْمًا والباطل ما خالف ذلك وظنوا إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل ككهان يستقون مرة في ويكتبون مئة مرة هؤلاء عظا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل وهم لا يأتون بالحق من أجل حق، ولكن من أجل تنهي، حتى يقول القائل هذا الذي قاله حق، ثم الحقده، ثم الحقده كل ما قاله من الباطل، فيتبس العمر ولهذا قل لا تلبس الحق بالباطل، أي تخلطوه به حتى يتبس ويشتري، وتكتم الحق، وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقه. أنهم يخطوون الحق فريدون خوفا من أن يتبعه الناس وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق يريدون أن يتبعوا أهوامهم وجمة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في في قوله ولا تلبسوا وفي قوله وتكتم أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم وهذه الجنلة الحالية تفيد البيانة ما أخذ اللون عليه وأنهم لم يفعلوا هذا الكيل وهو لبس الحق للباطل أو كتمن الحق عن جهل منهم ولكن عن علم وإسراء فيكون في هذا أظهر في ممالهم وأذين في استخدارهم على الحق آئمة فوعد هذه الآية فهي فمنها فحين لبس الحق بالبعض لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل ومن نهى عنه بني, بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته منها عنه سائر الأمم ومن ذلك من فائدها أو تفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول الذي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس فإنك إذا قرأت كتبهم فمنت أن الحق معهم ولكن عند التأمر يتبين أنهم يريدون الباس الحق بالباطل وبهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا إن الله تعالى ليس في حي وليس له جهة وليس بالجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما مبهو به من العبارات التي يحسبها الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا أخوات الله عندك فأفعوا حسابه والله أوصلوا الحساب إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ضمن أن هذا هو الصواب ومن فائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من لهون النصارى فعليه أن يحذر من ذلك لأن من تشبه قوم فهُمهم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحال الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق ولا يجاب به ولا يجاب به. الحل الأولى أن يسأل أن يسأل سائل الحق يقتمل الحق عن عنه ولا يجادله يغاره من أغراض الدنيا والحل الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإلا يسألون فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوه والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحال الأولى التي تكون التي يكون فيها كثمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال وأما الثانية يقع السؤال بلسان الحال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا أنه إذا لم يعلم به إنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه وفي قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما فطن والإثم والبر يضاير الحق وأن تشرك بالله ما لم يزيده سلطانا وأن تقولوا على الله ما لك أعلمني ثم قال الله تعالى الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافل أقيم الزكاة يعني أنتوا بها مستقيمة تامة هو ليس من راد بقوله أقيم الصلاة أي أق أي قوم بالإقامة التي هي إعلان في القيام إلى الصلاة وقول أعط الزكاة أي أعطوها نستحقها وااا الزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها وارتعوا مع الراكعين أي اخطعوا لله عز وجل مع الخاضعين له ويبقوا مراد في الركوع هنا ويطلق الظل لأن الركوع الظل والعربية يطلق على أو مرادده مثل قد كما في قول الشاعر لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع ويحتمل أن يكون مرادده ركوع, ركوع الصلاة ويكون تخصيصا بعد تعميم لأن قوله عقيم الصلاة يشمل وقامتها بقيامها وركوعها وسدودها بقعودها فهذه الآوة أم الله بها بإقامة في الصلاة وإيتاء الزبثات والركوع مع الرجل وأما ما يستفاد منها فسنذكروه أو نذكر ما تيشف عنه في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى